Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu an la Aixado que no la il·le i l'alláh. Aixado que no أشهد أن محمد رسول الله أي على الصلاة ايّ على الصلاة ايّ على الفلاة اياله <على الثلاء> صدا <أسلام> <أسلام> <أسلام> <أسلام> <أسلام> <أسلام> <أسلام> a uh -huh.